الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة اللهم ورستره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه بيد الله وحده فلا يضل من هداه وبل يضل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيوه وخليله بعثه الله سبحانه وتعالى بين يدي ساعه الى 카페 الناس بشيرا ونذيرا ودعيا يضيء باذنه وسراجا منيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اتَّقُوا حَقَّ تَقْوَىٰ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 أخرج البخاري عنه رحمة الله بكتابه الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصنه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب فعادها ثلاثا فقال لا تغضب هذا نص الحديث وهذا الحديث فيه من الاحكام الشرعيه التي يهون ان نقف عندها اللي هو التعرض بطلب الوصيه وسبقا ذكرنا قبل ذلك ان التوصيه عباده من العبادات التي كلف الله عز وجل بها المؤمنين قال تعالى والعصر ان الانسان لتقص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر والتعبد بها على على كيفيه ان ياتي الرجل الى العالم الذي يثق في علمه فيطلب منه الوصيه او ان يقدم العالم والناصح الوصيه من غير ان تطلب مني كل هذا بيدخل في قوله تعالى وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدق والوصيه معناها الامر المؤكد الجازم بمعنى كلمه الوصيه يعني الوصيه هي الامر ان انت بتاتي لزيد او لعمرو ان يرثك معناه بتتوقع منه انه يديك كلام تعمل بيه لانك هذا هذا معنى الوصيه اصلا فهذا الرجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الاحكام الشرعيه تقرر عن طريق الوصيه المطلقه في ان يقدم نبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من الوصايا للامه او ان تاكل الوصيه حتى في القران والقران مليء بالوصايا ذلك موصاكم به لعلكم تتقون ملي موضوع ثاني ف كثير من الاحكام تقرض عن طريق الوصية وهذا الرجل اتى الى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وذلك قلنا لما تأتي او تجلس في الوصية بحق منها عبادة ما تقعد مع اي عاطل تطلب منه الوصية يعني في نوع ممكن يعطيك وصية الوصية هذه تضلك لانها ممكن يقول لك تعال دار وصيك ايوه وصيه لله الجامع اذا ثاني ما تجي به درب هسه الموضوع وفلان ده يقول لك لو تشلع ولدك تطلع عيونه وغتلقاه مجرم ده غادي يتحدث باسم الدين يقول لك يا ولد انا اكبر منك وانا الحاجه دخلتك الباره بعدين انا عالم يعني ما عرفت قرات اصول ديني تبا لك وتبا لهذا الكلام الذي تقوله وزايد بدوك وصايا كثيره هلو زيق والضلال وخاصه القصائد بتاعت الصوفيه دي بيقولوا دي دقه صايا على حسب الهوى ما غلبوا بايه هي مبادئ دين اساسيه شفاطه وجلبون في نظر القانون لكن لا تستطيع ان تغني الله العام انه نازل شفاطه بالمجربين دي مش لابس سياق صوب تعديل امم وجلاليب وقفاطين وبعدين اولاد زياد يعني تشير ولا شيخ وده يقول لك بوصيق طبك قلت له بوصيق تفصيلك فتقي الشيء اللي اعطيه ويصيق بالنهايه الطبيبك بقى دايرك تشرك بالله ومغلبك ما في بوصيق طبك اللي قدامه يقول لك البرع ابن الشيخ يا الخال يقول لك اكمل لي ولا احضر انا اكون في ظلك واحد يقول <تصفيق> صدقت طواله انت صدقت طواله بموسيك وطبك وبعدين لفك يدخلك بعوائل الجنه الرسول والبرهه وصيته بعت ها وبلا لا وكان تبقى تظل وصيه من ناس الوصيه تاخذها من دون نافع ها يعرف يقول لك الله قال الرسول قال مجرد لله ما عنده ما عنده شيء ثاني ما عنده شيء انت فاهم لي؟ ليس صاحب هوا ولا ليس صاحب جدال ده ما يهومك في قضيه طلب الوصيه ابتداء المساله الثانيه نعود للوصيه الوصيه هذه تضمرت كلمه بس والكلمه دي وصيه كبيره نحن لو دعنا نتكلم في دقائق محاضرات عنها لان المنبر لا يتسع وبالتالي نحن اضطرنا هذه الحديثه الموجزه وان كان الكلام فيها يقول لظروف المذيت الكلمه دي الرجل طبعا لما قال له لا تغضب شاف بسيطة لانه كان منتظر كلام كتير وقال له يا ولاد داير وصيت او تعالوا الصيني انت بنتظر ان يقول له اعمل كده واعمل كده واعمل كده واعمل كده واعمل وده كله بذر قال له الصيني قالها تاني قال له يا رسول الله قلت لك اوصينا وصينا قال له لا ترى يا رسول الله وصيه ما داروا اللي لو كنت قلت الكلام بده لانه ما بحب خوش مع النبي عليه الصلاه والسلام في احراج ودي توحيات اوصيه ثاني كلام لا تغضب الوصيه دي طبعا معناها كبير وبعض الناس في باب الحق الله في باب الذين يدعون العلم بيفتكروا ان لا تغضب يعني نهاههم عن حقيقه الغضب بيقول لك يا اخي عشان كده برات لو غضبت انت وهيجيك الكلام انه الغضب انت في نهايه المطاف عباده وهو صفه بتاعت كمان لا تغضب مش معناهه ويقول ما بغض باجي ارحلك لكن بعض الناس البي, البي الناس اللي بتصرف وبتلقاهم من جماعه الاخوان المسلمين ولا جماعه البلاء الجماعه بتاع العفش اللي بيجوا من باكسان وكده طبعا ناخدي الكاتل ضنوا اضحك لك كده ها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كذب مش وما تزعل ما تزعل واصل الخطا طغى طغى والمشكله ان دي بالحديث ما باين حاجه وما عنده استعداد يقعد يتعلم انت فاهم ولا هو مسلم ذول في النهايه دول بتاع مصالح وبتاع لف ودوران وده ما عنده علاقه بالدعله ده يا يقول لكم ما تكسر باسمك يا غدار انت فاهم في العالم مش في البلد في العالم الاخر المسلم هو هذا شان للاو بدين ودول جهل ساكت اعلى واحد فيهم يرجع للبنيط والبني كان جهله كان صوفيا حصافيا دول جهل سامعني شيء نظريا قطعوا لشراب دقيقه قبول لانها مبنيه على الهواء واي هواء بيجت قبول الحجم كان كده مناسبه شويه لكن بقى... عشان في واحد يقول لك يا اخي انت شويه كده ليه شويه ليه ما تسترد لانه اي شغل بتاع هواء مقبول الناس قاعده تبقى صوفي شغل بتاع الصوفيه مالو العالم ليه لانه مين الشيخ بتاعو بيقول له لا ده غلطان الشيخ ذاته شايل دقنه وذاك ابو عبد العزيز ده له حاجه خارجه من شغله يشيل دقنه ولا ابو الشيخ ذاته اصلا تو شعره كيف اللي له شعره كيف طبعا ما اذا الشيخ شايل دقنه خلف الله عليه وسلم ما ممكن نقول له ده عمل له دقن لانه غير عمل له دقن ولا تندينه كويس وبعدين قلت يا ابو هشام جيت وها برضه انا جيتك بخصوص عشان دينك الظريف ده وبعدين ده ترقص ده ترقص اللي هو الشغاله بتاعت السهر الليل ده ترقص بترقص بالسهر الليل بدل ترقص يا حبيبي ينامني لا بس بيغنوا له هو راقص يا هو راقص والمزيكا قلب المزيكا وعشان انت تعمل فيها بعدين الله ما بيسالك وتبقى قهوات أقول الله أنهم جنن و جنن الاستفادة نحن أبين أبين مع أمون الشيخ بينهم مع سعر الله وهذه المنزيقة ذاتها هذه المنزيقة كلها القصائد ذاتها بتاعت الصوفية دي وبتاعت البرع بالذات هي كلها عبارة عن الحامل بتاعت, بتاعت أغاني اللي صوفها سرقها البرع حتى في واحد أنا أبنين جريدة يتكلم عن البرع قال كان ملحنا بارعا وكان يتولى والله بقى راحت الاذاعه ونسيتي راح عمي قال كان يتولى حتى التلحين قصائده بنفسه يا هدارا شعرا وتلحينا بس صوته واضح كويس غير الجداد جماعه بتاع عندنا او ما لاقي جماعه اجى كده هو ذاه وما دهنط وقال البرع المطرب غير اوراق بدل نام مننا المارد البرع المطرب هو قال برع متبدا قدامك البراق المطرب غير او لا اوراد نا من المغرب المطرب بس مو مطرب بوافنا انت تسمي وانا لك مو غنا المطرب ترى انت غلطت صح قال لك مو مطرب لاكي مطرب بيجاوي ترى ها وبدا وقال لك كله على حساب السوابق اقول لك انت تكون عابله لان القضيه فيها نار وجن انت لا صار فنك كده انت بتعذب نار وجن ما مساله بتعذب يدير منك حاجه غير بافق على مساره بتاع التلاقي الله بالحق وبعدين تنجوا من دار منقود ولا شجره فالغضب قالوا بانها هو ان حقيقه الغضب لان الغضب صفه كمال والذي لا يغضب هذا مريض وفيه يعني نقص الذره ما بيغضب لانه واحد بيجي ياخذ الحديث لا تغضب يفتكر انه ما انغضب بقول لك يا خليك مشوش تطب ما تغضب لا لا بابا الغضب بالغضب الغضب صفه كمال قالوا لان الرب جل جلانه يتصف بصفه الغضب صفات تليق به تليق بجلاله ليس كمثله شيء هو السميع البصير فابو عنده قلبي يغضب وذكره كمال والدليل حديث ابي هريره حديث الشفاعه ان رسول الله قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر اتدرون بمد ذلك قلنا الله ورسوله اعلم قال تدنا الشمس على رؤوس الخلائق والناس يتصببون في عرقهم فذهب الناس الى ادم ويقولون يا ادم الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما بلغ بنا ايش فعلنا عند ربك فادم بيته بيقول لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا اذهبوا الى نو المهم كل واحد بكرر الكلام ده ومعنى الكلامه انه نبي سلام اثبت انه الله عز وجل بيغضب والقيامه النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه الا لغضه يغضبها الرب القيامه دي ذات لما تقوم والله عز وجل يقول ل... ل... لاصرافيل انفو ها بتكون الله عز وجل غاضب غضبا شديدا يليق بجلاله جل جلاله انت فاهم فيبقى غضب صفه كمال الله الله عز وجل يغضب متى شاء وكيف شاء ليس كمثل شيء وسيد الخلق ما سلم بها كان يغضب في مقام ينبغي ان يغضب فيه الانسان فلكن بالك تفهم انه المعنى بتاع العباره اللي هو ما انا قولي صلى الله عليه وسلم لا تغضب قالوا معناها معناها انك اذا غضبت لا تتصرف الا وفق ما جاءت به الشريعه يعني معناه إذا غضبت لا تتصرف عند الغضب إلا وفق ما جاءت دي الشريعة الإسلامية ده معنى لا تغضب مش معنى لا تغضب كله كله لا تغضب ولكن تتصرف عند الغضب بفقه الشريعة الإسلامية واحد إثنان بول آخر وكلاما هو هذا قالوا لا تعرض نفسك لمواطن الغضب لأنه قد لا تستطيع أن تتصرف وفق ما جاء دي الشريعة هذا القولان في في معنى الوصيه المساله الاولى قال اي اذا رفضته لا تتصرف الا وفق ما جاء به شرع الاسلاميه او انك لا تعرض نفسك لباطل الغضب ناتي بحول الله وقوته لمواصله الحديث اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الاباء والمصليين وعلى ان وصحبه ابن ومن سلفه دهجه واستنى بسنه الردين نعوذ لمواثه النصيحه قوله او قول العلماء في هذا لا تغضب اي لا تعرض نفسك لمواطن الغضب دي عشان نضرب الامثال وتلك الامثال يضربها للناس وبايع يقيلها الا العاذبون عشان نحقق معنى هذا الامر الان بتلقى البلد دي طبعا دخل فيها الهوا وغيره طبعا خاصه في الشباب وفي الغير الشباب بتجيب واحد تلقاه كبير بلغ من العمر 70 سنه وشايل رجله من تحت الرياضه والله ثاني ومحل ما يقول المرور غلط والفضاء غلط ونعديناكم كثر العالم جاي بعد كم شهر هسه ده موضوع انت ما تموت ده موضوع وشباب ثاني عاطل برضه نفس القضيه هلالاب من رخاب طالع من أستاذ جامل أستاذ ونسواء مرضه في قد إقرام المرضى لابسات الصهيد كب هلالاب من رخاب وبلغ كبير وذلك معهم كلام هذا هو زاد المحجزات هو وباطل ومنكر وهو يمثل في ناية المطاف جنسا من أحكام المحرمات الكورة هلالاب من رخاب ما ليس مال أبارات من طريقها لكن بالطريقه بتاعت هلال بالريخ وتتعصب وتمشي وتالي هلال ده ده مرتك بعرف سبحانه وتعالى والدليل على انه انشالهم بيه في كتاب الاسلام في تايه لما اتكلم عن الكلام في الخبر ان من الخمر والميسر والانصاب والاذارس انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الخمر والميسر انت فاهم قال الله حرم له لأن الله عز وجل قال من الحكم بتاعت التحريم ما قال الله ماو حرم حاجة ساكل من علا للتحريم إن الشيطان بيوقع العداوة والبغضاء بين الناس في الخمر والميسب مش كده عشان كده عارة جدا واحد تلقابشة لاب بقمر جاء بعد جروش متجاء جاء هنا جا دي وارنا مالك يا تاع مالك والله والله مره خرطوني لكن بطريقه دنيحه جديده يشطوني باليا و كويس جيت راجع مره كفيك سكين ما خرجتك ما خرجتك ابلس او اثنين ماشي كذلك يعني ايش كرو هو وعده تي راجع وعده يعمل مشاكل مع الحل كله سكران او يقتل واحد معه نفضل قضيه ده بعديه عشان كده تبقى عامر يزوجت العله بتاعت ان ما يريد الشيطان ان يوقع بين اخوه العداوه والبعضه في الخمر يزوجت العله دي في غير الخمر والميسر يبقى بعد كده بيدخل القياس ما تقول له حرمت الكوره بيا يا ترى ولا يا ترى انا دي ذات بس انت ما بتفهم انت ما اريد انا ما اخاطبك بكلام فوق لمستواك ودي مشكلته ومشكلتك انت بالقد في الايه بتاعه تحرم الهلال من الريح وكده دي كده بالظبط كده ادما الهلال والريح والمورد واه والله حرام دي ما لكن حرام بالاهي انما يريد الشيطان ان يوقع بينك العداوه والبغضاء في الخطوه مثل في حرب الخبر بيسر لانها توجب العداوه والبغضاء الا وده نفس القضيه يمرق من البيت عاطل وعمره مرات 60 سنه ومرات شاب يمرق عاطل ما لهش شغل والله جاي ما انت اخي امشي امرك با ريح معطر كويس وبراتي تلبسوا لك شان تشوف تقول باكي جاع او ست سال نفسك قال كده تشوف تقول ما في جاع بعد شوي رجع البيت بالالحراج والسروال اه ولا البتاع ولا طلع مش شغله كبيره بيني لا بالخف ضربوه له ضرب شديد ضربوه ولا بدك لي امشي له مش مبسوط بقى له ضرب طيب بدك تعمل غضب فيه. لا تغضب يعني لا تعرض نفسك اللي مات الله واذا كان على التلاق بها يترازع داخلها تشاهدها في التلفزيون اذا اردونا التلاق بها اخذ داخلها حتى لما انت تغضب كده تتحك حق كده في السرير بتاعك وتعمل دماء طريقه وتطفون مرضيه جبنك بعدها تطوب مكبونية وتأتي باع الراديو واستمال تأتي عليها ماذا تبعلك مع البلاوة دي يا اخي انت بتعرف ان لا تغضب واذا يدعو المسؤول ما يمشي يقول لك انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا ليه هلال ولا مليحي ولا ليه اسجل كلامك وغاد يكون في اعطال كلامك تقول غير قول لك كثر راسك يا مجر في اعطال تاع البلاد هذه الغريبه هذه جملك واحد واحد ما انشغل اكتب الكلام دوت فيهم احنا ما نتوقفش في الش مش قاعدين ما تريحونا في الش قاعدين غير ما اي تجار قاعدين في الشغل وما احنا في البطاله لكن الناس هذه بتشادي والشغل انت فاهم والحق محارب واحنا جاهزين لاي عاطل ما بتفرق معك بتاع جريده عاطل سايق بتاع لعوبه قاعد ساعه مش زي كله يقيف في الصف ان احنا نادب نادب بالكتابه ولا نادب انا عندي خوف يعني من القرهان والحديث انت فاهم اذا عرفت ذلك يبقى الامر السهل اللي هو لا تغضب اي لا تتصرف الا متما جات بالشر ما جا بالشر فذلك ذكر ابن الجوزي في تلبيسه ان عبد الله ابن مسعود وهذا له حكم الرفض وان جاء موقفا عند العلماء عبد الله ابن مدعود قال بينما يحيى بن زكريا في مجلس من مجالس العلم اذ اتى ابليس يتلون حتى جلع والكلام ده معناه ان قال رسول الله وقال والله سازيره بس كوب ما مرفوعه مع رسولنا لان ما فيها بس رهنيات كلامه طيفيات طيفيات كلها بوحد فقال لك إبليس قعد يحيى بن زكريا رسول معرف يكلم في بني إسرائيل حلال حرام حرام إبليس قعد طبعا الأنبياء يعرفونه بأنه قعد كان جاء يلابس عمبه بعرفه كان لابس شاكي من طلون إبليس كان جاء بأي صورة الأنبياء يعرفونه أنه عرب يعرف يبعلونه بأنه قولون ذاك إبليس فهو يشكل مرة بنفسجي مرة أحمده يحيى بن زكريا وقف الدنيا وقف الدنيا وقف له ماذا تريد يعطو الله إبليس مالك أجاب علينا هنا ويبليز يأتي في أي محلين ويأتي حتى يقولوا مالك والله يا صاحب أمي انت أي محل يأتي إلا إله إخبط شبطة يأتيك مرات يخليك تتحك حتى إنه علاقة قلوه ونقوم يا فدوه هاجه يقولوا مالك مالك مالك شميش الدور الجايمات وكيدا شقان إبليز يشتدل معه بيجي. في أي محل يأتي يتعارف ده جعله جا يوجه في علاماته تريف يعني. غاليه وري وانصحك انا ما اريد انا جاي لك كبيتزا ما عنديش ما عندي التصريحات التحديث يا حبيبي الغاليه وطبعا ما ابليس مجرم لكن في النهايه تطلع منه نصايح والنصايح بتكون حق وبتكون غاليه ولكن قليله قليله زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بغيره لا تصدقك وهو كذب الاصي والكذب لكن صدقك دي مره مره واحده انا مره عشان كده المجرم ذاته مره ممكن يكون فيه الخير بره بره لكل غالي برو الشر برضه في النهايه بيبقى هذا الشيء فقل له اريد ان ساعدك اقدم لك اجيب لك نصيحه قال لي ما انت تريد ما... ما ما هي طيب قال له قولها. قال لي اذكرني عند الغضب فانك قرطوبي في صدرك متمرذ لذلك اذكرني عند الغضب اذا انت غضبت ها اتذكر انه انا قريب جدا وده كلام عام لكن اذا كان النبي غريب كان باب اولى قال اذا غربت فا تذكر انا غريب وواجب خشبي ده يعني ويوسس وناس لغايه ما اجيب لك جوه وظرتك في غريب اذكرني عند الغرب بينك ورطوب تصدي متى ما غض واذكرني عند الصبر ذكرني ليل ما تطبق عليك رؤوس في الليل يتذكر فانه ما له عبد صدقه ولم ينفعها الا كنت انا دون اصحابي حتى احول بينه وبين اخرجها الثالث قالوا اياك ان تخلونا بامراه فانه ما قال رجل بامراه الا كنت انا دون اصحابي حتى اختلوا انت فاهم المساله الاولى انه غلب تذكر ابليس عند الغضب لانه ابليس لما تغضب بيكون قريب عشان كده اغلبيه الجرائم اللي بتقع بين الناس تفتيش انت تلقى في حاله غضب حتى البلاد يقولوا كني فتاه وين في المكتب ونفجي انا القاه وحده ما وقعد بعد لف مرات لفه طويله جدا ويقعد مع مرته مرات قريب لي اربع خمس سنه مرات سبع سنه لفه جماعه قفاطين دول فوالد برضو ما رباطه والله طلقتها وقدرت وتنام عليه جماعه طمن ثلاثه يقولوا اركض عليهم في المصحه بالله الملكي يا اخوانكم على الحيره تكديار خي يجينا الدارب حصلت منه الطلاق وقعه بقى فرقة و سبع سنة كثيرة يطلق مرضه فيها الغضب يقول شد جبل الله الله ماذا يعني؟ ما يقول شد جبل يعني يضع جبل مدين تعبان في المخدام شد ما شد يقول انت الجبل ما شده؟ طلقان هسا يقول جبل ما طلقان لكن ما زين زين فقها وقعها ثانيا شد شاير نعم شده؟ يقول شد شاير ثانيا وما سادا طلقان بعدها طلب ثلاثه طلب وقال جريمتك الان تبقى في حاله غضب ابليس بيكون قريب اذاك زك... ايون غضب يذكر ابليس ابل عشان كده قال لا تصرف عند الغضب الا ويقما جاءت به الشريعه الطبيعه ده معنى لا تغضب يعني. ابليس يكون قريب جدا انا قريت جريمه دارو جريمه خطيره والله ده جريمه يعني ده قال بسجلات الشرطه قال اخو يقتل اخاه في راس نيفا في منطقة الجزيره في الجزيره عملوا راس نيفه راس نيفه بعدين بيعملوا لها فلفل والحاجات وبدها ظبطه وبش يجيب العيش اخوه بيجي يتعلم قام باكل راس النيفه وشرب الشوربه ذاتها لما جاء اخو شربها يعني بالضبط راحت هذه قلبها ضربه وبيوكل فقتله حتى فراق فيكتور لو viu بقي ابن ابليس قريب في حاله غضب ده لو يتذكر انه بقى رياضي طيب وفرتك حتى الغضب دي خله هو فاض لكن ابليس قريب جدا في حاله الغضب عشان كده نقول يتصرف في حاله الغضب وفقا للشريعه فبعد وذلك الرسول <تصفيق> صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظه وهو قادر على ان ينفذه ودعا الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره بالالحور الحين ما شاء انت فاهم وقال ليت السرعه ليس الشديد بالسرعه يعني الزور القوي ليس والذي يسرع الناس انا بعسلم الله انما الشديد والذي يملك نفسه عند الغضب عند الغضب الصرف موجب الشريعه وعروما في كلام كثير جدا كان ممكن يقال في فقه هذه الرصيه لكن المنبر ما بيتسع لناس الشريفه فاقول قولي هذا واستفر الله لا يكون فاستفروا من كل ذنب y no lo formamos.